اي والله سلامي على الكف الزينه بسلامي هي هي اي اي على الكف الزينه هي هي انا من قلب ينحب هي, هي, هي, هي, هي, هي كي من كل حي طللا سلامي على طرع من المدي أينا ايناي يا اي وعلى رازه ري افرايتنا في ايناي يا اي يا اي السلام يعلت وزن بالضعيف يا اي يا اي يا اينا كف البد علي اي هي حيدر وينا والله وتكف هي اي البد علي حيدر على التايك من تب صدره هي وتكف الزنه الحره يا اي يا من فضلك ما ينقص والله يا ما يا يا والله يا ابو فاضل يا من قاموا بيلحايه هي هي هي بسلامي هي هي اي والله السلامي على الغزوصان الكف اي سلامي على الغزوصان الكف على هي وحمايت بنت وبيه مش على اي هي اي السلامي <سؤال> علدي والله سلامي علفي وجهيتي العاليه يا قمر يا رسم القمر وحده حلا علاي هي اي والله كما يا عين الرب الموز محوا ويايه يا اي وفى وشيمه والله تضل الخوان برايا يا يا يا يا يا سلامي من قلب وينحب سنامي يا يا يا